بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي ان يقدم لكم هذه النادة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب اعلام السنة المنشورة للشيخ حفظ حكم رحمه الله تعالى وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الواحد والثمانين بعد المئة وهو ما حكم الكهان ما حكم الكهان وهذا السؤال وأسئلة بعده كلها تتعلق بصور من المخالفة لعقيدة التوحيد ما حكم من صدق كاهنا ما حكم التنجيم ما حكم الاستسقاء بالأنواء ما حكم الطيارة وما يذهبها؟ ما حكم العين؟ فهذه الأسئلة هي التي نتحدث حول جوابها بإذن الله تعالى. أما السؤال الأول قال ما حكم المعلق؟ ما حكم الكهان؟ قال ما حكم الكهان؟ قال في الجواب الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مئة كذبة كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي قال فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض قال فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة الحديث في الصحيح بكماله قال ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل وكذا الطرق بالحصى ونحوه ما حكم الكهان قال في الجواب الكهان من الطواغيط وهم أولياء الشيطان هذا حكمهم هذا حكم الكهان أنهم من الطواغيط وهم من أولياء الشيطان وهذا يدل على أن الكاهن كافر أن الكاهن كافر وذلك لأن أولياء الشياطين كفروا بالله عز وجل والذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فالكاهن كافر هذا حكمه لكن نعرف الكاهن أيضا تعريفا يتضح به وصف الكاهن الكاهن هو من يأتيه الرأي من الشياطين أي له اتصال بالشياطين وتعامل مع الشياطين فيأتيه رأيهم من الشياطين وينقل له ما ينقل من الباطل أو يسترق ما يسترق وينقله إلى هذا الكاهن فيأتي الكاهن فيحدث الناس بذلك ويضيف إليه الكذب كما يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن الكاهن هو من يدعي علم غيب هو من يدعي علم غيب وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك كان الكاهن كافر ولياذو الله ذلك من يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى الكهان قوم لهم أذان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية فآلفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور أخلاق الكهان تجد فيها شبه كبير جدا من أخلاق الشياطين فهذا الكاهن الذي يدعي علم الغيب ويقول في الناس بذلك هذا كافر لأن الله هو الذي يعلم الغيب قال الكهان من الطواغيط هم أولياء الشياطين الذين يحون إليهم كما قال فعالى وإن الشياطين يحون إلى أوليائهم وهذه الآية يستدل بها على كفر الكاهن ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع أي الذي يسترقونه فيكذبون معها مئة كذبة كما قال تعالى قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أثيم الكهنة يلقون السمع وأكثرهم كاذبون قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمعها مسترق السمع يعني أن الجن كانوا في قبل بحثة النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع فلما كانت بحثة النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليهم ذلك ضيق عليهم في ذلك فكانوا يسترقون السمع أن يركب بعضهم بعضا إلى السماء فيسترقون السمع من الأمر يلقى إلى الملائكة فلما زيد أو زيدت السماء بالشهب كان ذلك أو أصبح ذلك عليهم مستصعب وشديد فصار ربما بعضهم يسترق الكلمة أو نصف الكلمة أو نحو ذلك فينزل بالكلمة إلى الكاهن فيلقيها على الكاهن فيكذب الكاهن معها وعليها ويضيف إليها كذبا كثيرا كذبا كثيرا ومن غفلته كثير من الناس أنه يترك الكذب وينظر إلى هذا الحرف أو هذه الكلمة يقول صدق الكاهن ونعوذ بالله من هذا الضلال والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان أمر الدجال في أوله ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال هو ابن صياد هذا الغلام اليهودي لما فيه من شبه للأوصاف التي كان قد اوحي إليه صلى الله عليه وسلم بها في أمر الدجال فلما كان ذلك ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال فذهب إليه في غفلة منه يحاول أن يستطلع ويستخبر ويستجلي أمره صلى الله عليه وسلم فكان من بين ما قال له خبأت لك خبيئا فهل تستطيع أن تخبرني بذلك وهذا لأجل أن الكهان يدعون أنهم يخبرون الناس بأمور غيبية فقال هذا الدجال لكنه لم يكن هو الدجال الأكبر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هو الدخ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ في نفسه صورة الدخان فقال اخسأ فإنك لم تعد قدرك هكذا الكهان يتصل بالجني والجني ربما يسترق له شيئا من السم ولذلك فالكاهن كافر لماذا لأنه إذا قال الكلمة ادعى أنه يعلم الغيب بذلك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 مئة كذبه الحديث في الصحيح ولذلك فالكهانة أنواع فالكهانة أنواع ذكر قال ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل وكذا الطرق بالحصى ونحوه الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل هذا معروف ربما إلى قريب والحمد لله يعني قد زالت هذه الأمور من بلادنا لكن كان هذا موجودا في بلادنا إلى وقت قريب وفي بعض البلاد الأخرى وهو الخط الذي يسمونه ضرب الرمل خط على الأرض فأتي الكاهن وربما الكاهنة وترسب خطوطا على الأرض وتدعي من خلالها أخبارا تذكرها وتزعمها وهذا ادعاء للغيب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين من صور الشرك فكان في الحقيقة والحمد لله الفضل لله وحده ثم لعمل يعني هذه الدعوة المباركة بتوفيق الله تعالى كان في بلادنا إلى وقت ربما عشر سنوات تقريبا أو نحو ذلك وما مضى كان تمشي في البلاد امرأة من البدو غالبا تمشي في الشوارع هكذا بل أكاد أقول لوقت أقرب من ذلك أنا أذكر أنا في مسجد أم القرى ذات يوم وكنت أجلس هنا ومرت امرأة في هذا الشارع تقول وتزعم وتنادي في الناس أنها تعلم الغيب وليازب الله بندائها الذي تدئيه أضرب الوضع وعرف البخت ونحو ذلك بل كانوا يعتبرونها مظهر من مظاهر التسلية احيانا لكنها مظهر شركي في بعض الأماكن تجد الناس يجيبوها من قبيلة الطرف ونحو ذلك فيقوم يدخلوا هذه المرأة ويعودوا يسمعونها تقوم تعمل خطوط على الرمل اللي معها وتدعي بقى تقول فلان قدامه سكه سفر مش عارف رايح فين وفلان هيتجوز فلانه اللي لونها أبيض واللي لونها أسود واللي كذا واللي ماذا ونحو ذلك وفلانها يضغانا وهيجيلوا مال ونحو ذلك فهذه كهانة, هذه كهانة وهذا الفعل كفر بالله عز وجل وفاعله كافر مع التحرز من مسألة التكفير المعين فإن الفعل كفر والفاعل يكفر بذلك يكفر بذلك نعم ولذلك فالكهانة أنواع ومن أبرز يعني أنواع الكهانة مساله الاتصال بالجن الاتصال بالجن بعض هؤلاء المعالجين الذين يزعمون أنهم يعالجون الناس بالرقى لهم اتصال بالجن هذه كهانة هذه وبعضهم من الجهل يزعم أن شيخ الإسلام بن تيميه قال بجواز ذلك ونعوذ بالله من هذا الضلال واختلط عليهم كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أنه يقول بكلام مجمله أنه يجوز أن تستخدم الجني المؤمن في الخير وكلام شيخ الإسلام نحمله على الأمر بالخير, نحمله على الأمر بالخير. أي أن تأمره بخير لا أن تستعمله أنت فهؤلاء استعملوه في أفعال يظنون أنها خيرا تجسس على الناس ادعاء الغيبيات من خلال ذلك وكما كررت ذلك قبل ذلك أنا أكثر من مرة كان أحدهم يفعل أفعال على هذا النحو يعني قال يعني لي أحد الإخوة أن هذا الشخص تحديدا مثلا الذي أشير إلي أنا قال له يوما وهو يدخل من باب المسجد فلما دخل الأخ من باب المسجد وسلم عليه قال له مرحب أنت كنت دلوقتي قاعد على الكنبة اللي في الصالة أنت وزوجتك يقول الاخ وانا فعلا كنت قاعد على الكنبة أنا وزوجتي انظر وهو يقول ذلك ويظن أن هذا الأمر هين هذه كهانة هذه كهانة الدعاء الغيبيات كهانة والاستعانة بالجن كهانة استعان بالجن كهانا، فضلا عن لو كان, لو كان شيخ الإسلام كلامه يحمل على هذا فشيخ الإسلام بشر رحمه الله تعالى يؤخذ من قوله ويرد اي نعم ولذلك أشد أنواع الكهانة الاتصال بالجني، وايضا موالاة الجني، إن الجن يسترق السمع أو يتصل هو بجنية وبعض هؤلاء الكهنة له اتصال بجني ورأي يتلبس به احيانا يتلبس به أحيانا كما كان الأمر في شأن سجاح الأسدية والمختار الآخر الذي قتله المسلمون الأسود العنسي هذا الذي كان يتلبس به رأيه من الجن ويخبره بأشياء ونحو ذلك فهذه كلها كهانة ولا يجوز لإنسان أن يستعمل هذا الفعل ويقول أنا بستخدمه في الخير ونحو ذلك وأيضا لا من التنبيه قبل أن نترك نترك هذا السؤال وهو التفريق بين الفراسة أو الإلهام والكهانة فرق بين الفراسة أو الإلهام والكهانة الفراسه أو الإلهام هذا شيء طيب هذا شيء طيب فقد جاء في الخبر اتقوا فراسه المؤمن فراسة المؤمن إن المؤمن يعطى من الله عز وجل فراسة إنه ممكن من خلال نظره في الأحوال والأمور عنده فراسه يقوم يتوقع بإذن الله تعالى أشياء يقول لك الأمر الفلاني لو تم على هذا النحو فربما سيكون كذا بإذن الله ربما سيكون النتائج كذا بإذن الله فراسه المؤمن ويحدث كما هو يقول وأحيانا تجد ذلك حتى في أمورنا التربوية والإيمانية أحيانا تجد هذا في فراس يعني بعض المسل اخواننا الأفاضل ينظر إلى مثلا طالب علم أو أخ يقول لك لا هذا لا يصلح للتصدر أبدا مثلا من اين اتى بهذا عنده فراسه في التعامل وعنده فراسة من خلال نظره الطويل يقول لك فلان ده ما ينفحش تصدره ده خليه في الضل دايما يخدم من خلال الضل لو تصدر سيفسد فسادا عظيما مثلا هذا نوع من الفراسه ويحدث ما قال وترى النتائج لو تصدر هذا الشخص تراها ونحو ذلك وأشد الناس فراسة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه كان ملهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إن يكن في هذه الأمة محدثون فهو عمر بن الخطاب محدث يعني يلهم مش يوحى إليه يلهم كما كان الأمر مع أم موسى ومع يعني كثير من الأفاضل وأهل الخير في الأمم السابقة أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فان يكن محدثون فهو عمر وهذا ظاهر عمر رضي الله عنه يعني كثير من صور الإلهام ظهرت حكم الخمر حكم الحجاب أشياء كثيرة جدا الحكم الأمفال كل هذه كانت في حوادث كان عمر رضي الله عنه قبل أن تنزل الآيات يتكلم بشيء نحو ذلك فمثلا قبل نزول تحريم الخمر الكلي كان عمر يقول ليت الله ينزل في شأن الخمر أمره يعني تحريم فنزلت آيات التحريم أمر الحجاب لما كان يتغيض من خروج نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو دخول بعض الناس بيت النبي صلى الله عليه وسلم وربما رأى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسأل الله ويقول ليت الله ينزل في ذلك أمر فنزل حكم الحجاب وغير ذلك من الأحكام في الحقيقة التي نزلت توافق يعني عمر رضي الله عنه فهذا إلهام من الله سبحانه وتعالى ففرق بين الإلهام أو الفراسة وبين الكهانة الملهم أو الذي عنده فراسه لا يزعم أنه يعلم الغيب لكنه دائما يربط الأمر بالله يقول لعل الأمر يكون كذا بإذن الله تعالى لعله يكون كذا بإذن الله تعالى أما الكاهن فهو يدعي أنه متفرد بعلم ذلك أو انه هو الذي يعلم ذلك ونحو ذلك فهذا حرام وشرك بالله عز وجل أن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى ولذلك قال في السؤال الذي بعده ما حكم من صدق كاهنا قال في الجواب قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون وقال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزر على محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما ما حكم من صدق كاهنا ما حكم من صدق كاهنا فهنا في هذه الآيات بدأ الإمام رحمه الله بذكر الآيات التي فيها الدليل على حكم الكاهن بطريق مباشر ثم كذلك على جرمه وقبح جريمته وجريمة من صدقه في ذلك قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وسائر الآيات بعدها في إثبات أن علم الغيب لله وحده والكاهن يدعي أنه يعلم الغيب فكيف لمسلم أن يصدق من يدعي علم الغيب وأن ينسب لنفسه علم الغيب والله قد تفرد بذلك كل لا يعلم الغيب إلا الله فكان ذلك محصورا لله وفي الله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من صدق الكاهن قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي نعم هذا كفر وحكمه الكفر لماذا؟ لأنه إذا صدق أن الكافر يعلم الغيب نقض توحيده نقض توحيده وإيمانه بأنه يؤمن أن الله هو الذي يعلم الغيب وحده فإذا قال الكاهن يعلم الغيب فقد اعترف أو أقر أو قال بلسان ما قاله أو حاله أن الله لا يعلم الغيب وحده فهذا كفر بالله عز وجل ولذلك الذي يصدق الكاهن كافر وأما الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما الحديث الآخر في من أتاه فقط في من أتى العراف وسأله من غير أن يصدقه من غير أن يصدقه إنما جاءه وسأله ولكن ما صدقه فهذا الذي لا تقبل له صلاة أربعين يوما ولذلك فقد يكون سؤال العراف أو الكاهن جائزا في بعض الأوقات جائزا في بعض الأوقات مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد قال يا ابن صياد خبأت لك في نفسي خبيئا فكان يريد بذلك أن يختبره وأن يستجلي أمره فلو أن إنسانا مؤمنا صادقا صاحب عقيدة سليمة جاء إلى كاهن من باب إبطال حجة الكاهن فسأله عما يفعل لإبطال حجته لا, لا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتا كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما فلا يحل أو لا يصح لأحد أن يحتج عليه بمثل هذا الحديث وأما الحديث فهو في شأن من أتى العراف فسأله سؤال المستفهم لا سؤال المناظر الذي يبطل حجته فإذا سأله سؤال المستفهم فإنه عند ذلك لا تقبل له صلاة أربعين يوما أي قال في السؤال الذي بعده قال ما حكم التنجيم قال ما حكم التنجيم قال في الجواب قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمة التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق وقال قتاده رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نفسه وتكلف ما لا علم له به قال ما حكم التنجيم التنجيم هو فعل يعتمد فاعله فيه على حركة النجوم وفعل يعني يقترن باعتقاد يفعل فيه المنجم ما يقترن بحركة النجوم فينظر في حركة النجوم وسيرها ويدعي بناء على ذلك احوالا من السعود والنحوس فيقول مثلا إذا تحرك النجم الفلاني من مكان كذا إلى كذا فإنه يحدث في الدنيا كذا أو في الأرض كذا من الخير أو من الشر أو أن اصحاب المواليد المقترنين بالنجوم الفلانية ويسمونها الأبراج احيانا ونحو ذلك فإنهم لهم في مدة كذا إذا تحرك كذا ويحدث لهم كذا وكذا ونحو ذلك أو أنهم يتصفون بأوصاف كذا وأوصاف كذا ونحو ذلك وهذا كله ادعاء للغيب كذلك ادعاء للغيب كذلك وضرب من الغيب ولذلك ربما فرق بعض العلماء بين المنجم والكاهن بأن, بأن الكاهن يخبر بأمور غيبية مطلقا أو يعني الدعي أن يخبر بأمور غيبية مطلقا أما المنجم فإنه يخبر بأمور مستقبلية بأمور مستقبلية كالإخبار كذلك عن الضال أو المفقود أو نحو ذلك فيدعي المنجم أنه يعرف ذلك كذلك العراف كذلك العراف وبعض العلماء يعتبروا المنجم والعراف شيئا واحدا أو الكاهن والمنجم والعراف شيئا واحدا نعم قال ما حكم التنجيم فكما ذكرنا فالمنجم هو الذي يعتمد على حركة النجوم ويدعي في حركتها تأثير في العالم ولذلك يسمونه في الأيام في الحديثة عندنا أحيانا يسمونه العالم الفلكي العالم الفلكي ولياذ بالله يعني فعل يعني أو فعل كفر أو هذا كفر بالله عز وجل لأنه يدعي تأثير الكائنات بشيء لم يرد به دليل في الشرع ولا في القدر لم يأتي به دليل شرعي ولا دليل قدري فيدعي أن له تأثير ولذلك فالنظر في النجوم على قسمين النظر في النجوم على قسمين القسم الأول مشروع والقسم الثاني ممنوع أما القسم المشروع فهو الذي ربما سماه بعض البعض العلماء بعلم التسيير وهو النظر في النجوم السيارة لأجل معرفة الوقت ومعرفة دخول الهلال ومعرفة الضوء والليل والنهار هذا كله جائز بإذن الله وهو الذي يُعنى به قول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل منازل القمر هذه إذا يعني اعتمد الناس على سيره في دخول الليل والنهار وفي أيام الشهر يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فهذا النظر نظر صحيح مشروع أما النظر الممنوع فهو الذي يدعون به التأثير يدعون به التأثير فلذا فهذا ممنوع ولا يجوز أي ينظرون في النجوم ويقول لو تحرك من مكان كذا إلى كذا فإنه يحدث كذا يقصدون من الخير أو من الشر فهذا حرمه الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين هذه النجوم الموجوده في السماء ليست للتنجيم إنما هي زينه للسماء كذلك هي رجوم للشياطين كذلك هي نجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر هذا هو أو هذه يعني فائدة النجوم التي في السماء زين للسماء يتدل على قدرة الله عز وجل وعظيم خلقه كذلك هي رجوم للشياطين كذلك هي علامات يهتدى بها عينها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبتا من النجوم فقد اقتبس شعبتا من السحر زاد ما زاد الذي يقتبس شعبة من النجوم يعني يدعي علم النجوم والنظر في علم النجوم بما هو ممنوع فهذا قد اقتبس شعبة من السحر أي هو على طريق السحر زاد ما زاد زاد ما زاد يعني ماذا كلما زاد في هذه الشعبة كلما زاد في الكفر والقرب من السحره ومطابقة السحره أينها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمة التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة أو إنما أخاف على أمة التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يخشاه على أمته من الأمور التي تقبح في عقيدتها التصديق بالنجوم أي ينظر في النجوم ويقول يحدث كذا ويحدث كذا وهذا باطل ولياز بالله كما سبق والتكذيب بالقدر, التكذيب بالقدر كالظهر في القدريه وحيف الأئمة ظلم الأئمة ظلم الأئمة يعني الولاة الذين يظلمون الناس وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق خلاق يعني نصيب ملوش أجر ولا نصيب عند الله تعالى من يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أبا جاد اللي هي حروف اللغة العربية ألف باء تأسى إلى آخر الحروف يعني فيختصرونها بكلمة أبا جاد يكتبون أبا جاد وينظرون إلى النجوم وكانوا يعني يكتبون أبا جاد هذه أيضا نوع أو ضرب من ضروب التنجيم يكتب المنجم حروفا من اللغة بطريقة مخصوصة ويجمع ويطرح ويجمع ويطرح حسابات كلها حسابات مخصوصة عنده ثم بعد ذلك يحكم من خلال هذه الحسابات على أشخاص فيقول فلان سيسعد في هذا العام مثلا أو في هذا الشهر فلان سيصيبه النحس والتعاسه وكذا وهذا كله باطل وكذب على الله سبحانه وتعالى ولذلك ما أعظم ضلال هؤلاء الذين يأتون في ما يسمى برأس السنة بالمنجمين في وسائل الاعلام ويقولون تتوقع إيه يقول أتوقع موت الرئيس فلان ومش عارفه الدولة الفلانيه يحصل فيها كذا هذا كفهم بالله عز وجل إن كان هذا من باب الضرب بالنجوم أو الكهانه لكن طبعا لو تحليل سياسي ده موضوع ثاني من باب التحليل السياسي ده حاجة نعم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 طيب حتى لا نطيل عليكم ما نقف على ما حكم الاستسقاء بالأنواع نترك ذلك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى قولوا قولي هذا واستغفر